قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوئياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين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 قل لكم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 وَقَالُوا نَحْنُ أَكْرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبْ بيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بال تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء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 وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ إِيَّاكُمْ كانوا يَعْبُدُونَ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 وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِّن نَّبَإٍ إِلَّا الدع ورسلي فكيف كان نكير